أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما عم يشركون ينزل الملائفة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله قال القسمواات والارض بالحمد تعالى عنه ما يشركون قال قل الانسان من نقفه فاذا هو خصيب مبين والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تذلون ولكم فيها جمال تَرْتَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُونَ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ وَإِنَّ رَبَّكُم لَّرَهُوفُ الرَّحِيمِ وَالْخَيْلَ وَ ولتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصق السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم مِنْ مَشْرَابٍ مِنْهُ شَرَابٌ مِنْهُ شَرَابٌ, شراب وَمِنْ شَجَرٍ فِيهِ الزرع يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ كل وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذلك لآيات لقوم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وما درأ لكم في الأرض مختلف الألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغفوب عليهم ولا الضالين إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون من آخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم, لا جرم أنا أن الله يعلم ما يسرزون وما انه لا يحب المستكبرين واذا بيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يسر قَدْمَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ دُنْيَا لَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 فَأَوَّلَ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا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 هل يمرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحق به ما كانوا به يستهزئون وَقال الذي لن شرشُ لَ شَاءظنعَبَدنا مِ تُنيه مِ شَي شيءَ نحنَ وَلَا ل أب فحنَ وَلا آباءنا وَلاحَرْخَم مِ تُنيهِ مِن شيءَ كَذَلِكَ فَعَلَ الذينَ مِن قَِهِمهِمْ فَهل عَ نصُ إَِّ ب وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَلِبُوا الْطَاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ اَقْضَلَالَهُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَاثُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ان تحرص على هداه فان الله فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين واقسم بالله جهدا ايمانهم لا يبعث الله من, من يموت بلا وعد عليه حق ولكن إن اكثر الناس لا يعلمون وب بين لو َّ يختفونَ فيه وَعا الذيين كفف أن أنهُ كان ك إن ما منا شيء شيء إذاذا أرضنا إذا أرضنا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبو أنهم في الدنيا حسنة ولأجروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي لَهُمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالصُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ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 ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن, عن, عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من دابة الملائكة وهم, وهم لا يستكبرون يخافون, يخافون ربهم من فوقه ويفعلون, ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر وقال الله لَا لا إِلَٰهَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ هو وَاحِدٌ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ وَما بكُ مِن مِنْعْرمَتيِ فَمِلَ اللهَّ ثُثُمَ إماَا مَسْتَكُم ق غُغوا فَإلَ لَ تَ جَرَون ثُثُمَّ إذاَا كَشَفَُّرعَعَكُمْ بِذاَا فَقُم مِكُم بَِبِرهِ بِه الشرِشون لغرُوا بِمَا آتَلَ وَ فَتَمَتَعوا فَسَوْ ويجعل لما لا, لا, لا يعلمون نصيبا, نصيباً فمما رزقناهم لا تالله لتسألون عما عم كنتم تفترون ويجعل على لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم ظل وجهه مسمدًا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في الترام ألا ساء ما يحقبون ولو يأخذ الله, الله الناس بظلمهم تَدَ عَلَْه ما تَرد عَلَهَا مد ب وَلا وَد وَخِر مِلَ أَجَد مسَسَمَّ فَإذاَا جَججَْ لا يستَخِرونَ ساعةَ وَلا نستَْقِدِون ويجعل بالله ما يكرهون, يكرهون وتصف أنسنتهم الكذب أن, أن لهم الحسنى لا جرم أن, أن, لهم, لا جرم أن, أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا أرسل إلى أهم من قبلك فزين له, فزين له الشيطان أعماله فهو وليهم, وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب, الكتاب إلا لتبيهن لهم, لهم الذي اختلفوا فيه وهدى وهو ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء وبعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون